والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى أما بعد فهذا والمجلس المجلس الثامن مع شيخين فضيرة الشيخ محمد ابن شيخين الإمام ربيع بن هادي المدخلية حفظه الله تعالى في شرحه حفظه الله على كتاب التدمورية الشيخ الإسلام المتامية رحمه الله وكان هذا المجلس في أو بعد عصر الجمعة الخامس عشر من شفر العام الرابع بعد الأربعين والألف من رجال قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات نعم فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المطراثفات ومنهم من قال يعني معليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا سمع ولا بصر فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفاق والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق بصحيح المنطول مذكور في غير هذه الكلمات خلاص. نحو. نحو. نحو. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده محمد وآله وأصحابه أجمعين ومنتبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اكتح علينا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. قال الشيخ الاسلام التنمية وقاربهم طائفة ثالثة من اهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم. بعد أن ذكر شيخ الإسلام مذهب الثلاثي ووضعه وذكر عليه الأدسة من القرآن والسنة على إذبات أسماع الله والضبان به إذباتاً بلا تقييد ولا تمثيل ولا تحييد ولا تعقيل بدأ في ذكت من خالق هذا المذهب الحق القوي فبدأ بأشد القوم غلوة وهم يعني غلاط الفلاسفة والقرانط والباطنية من الإسماحلية وغيرهم والصادعة الذين يبالغون في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى مبالغة شديدة فنقر عن الصفات على محالونا صاحب الأمر يعني صارت بالتخبير في موجوداتي لأن الذي حملوا على نجي الصفات يعني الله هو الحوث النشابات المخلوقين فقال لهم من اعترض عليهم أنتم قررتم من تشبيه الله الموجودات للمخلوقات الموجودة فالشبه دور المعدلوبات أي لها التي يعني لا وجود لها أو مش عديد دون هؤلاء إلى نفي الصفتي ونقيضها أو الصفة وغضيها عن الله سبحانه وتعالى فقولهم لا حين ولا غيث ولا عالم ولا جاهل فأعرف عليهم في من الاعتراض الأول وقيل لهم من تشبيه الله في الموجودات إلى المعدومات ثم أشب برسمه في المستحيلات إنهم تنعات وذل سيبقى فيكم الصفة وغضيها عن الله تعالى وقفه ونقيضها فمن بها الحياة في الله النقيضان والحلم والذياء النقيضان ونوجود الهدف نقيضان فإنما يظن عنه ويقول لا موجود ولا معدن ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جائد فكأنه اجعله مستحيل الوجود لأن النفيء شيء ونقيضه يستنظم عن هذا الشيء الموصف هذا أو الذي نسب إليه نفي الصفة ونفي هذا مستحيل الوجود ومتنع الوجود هذا ما تقدم اليوم ندخل في المتكلمين ندخل في المتكلمين من المعتزلة بدأ بالمعتزلة وهم يعني على رأس أهل الكلام فإن هذا الكلام يشمل المعتزلة والأجعارية والمعتريدية وفي ذلك الكرامية والكلابية نعم هؤلاء كنهم عمل الكلام تميزاً لهم عن الخلافة فما <تصفيق> هو موقف المعتزلة اليوم ندرس موقف المعتزلة يعني على تميز إجمال على دليل الجماعه الدبحه بشكل دقيق وبارم بارك سنت ثالثه من اهل الكلام من المعتزله ومن اتبعهم المعتزله اي تبعوا باروا او في الضلال ك حتى بعض المرجئه هؤلاء انتبعوا المعتزلة في نبي صفات الله سبحانه وتعالى حتى انهم اشدوا نبيه من الهم من الشاعر وهذا لله على اسمه دون ما تتفرمنهم من الصفات الذين انتبقوا من الغلاثي ينبون الاسم الصفة على اطمع الصفة <تصفيق> جاء هنا فاطب الى الاسماء وعقل جميع الصفات اودع الاسماء وعقل جميع الصفات جميع الصفات وافهموا الاسماء الاسماء اولا هذا الاسماء اسماء حقيقيه لا لا في ذلك مو بطل ف يقول في الاسلام الاسماء دون ما كتب من اختفاف دون ما تضمنهم من اختفاف ان انتوي اسم الحليم ولا هو زين ادروه الحي وانا هو القدير وانا هو القدوه و هذا سميع وانا هو السمع بطير وانا هو البصر و هذا بمدايه تناق و هذا بدايه التناق ان قلت مثله اسم وانا هو ولهم كواب قال شيخ الإسلام موقفات ومنهم من جعل العليم والغذير والسميع والقصير كالأعنام المحرار المتراضي فالأسف يعني معنى هذا الكلام والأعنام المحرار عندك أعنام أو أسماء أعنام على أسماء عندك أسماء هذه لالة يعني تدل على على وطفة وطفة فمثلا لا يحليف هذا على قطر غير حيني قدير يدل على قطر غير, غير قدرة لكن هؤلاء المعتذلة قالوا عليهم بلا حلم قديرهم بلا قدرة أي نعم بلا قدرة حيهم بلا حياة تميعهم بلا دمعهم بطيرهم بلا قصر وهذا اتباع للجامية اتباع للجام الصفاء فمنهم من جعل العليم والقديرة والذنمع والسرع والبطير كالأعلام المهرة في المسرعة لطايا يعني مثلت عن المهر مثلا جبل ليس له اشتقاط جدار ليس له اشتقاط حائل ممكن أيضا ليس له اشتقاط إلا إذا كان يريد أن يأتون جبل وصور به لكن جدار ليس له اشتقاط يقدر ليس له اشتفاق أمر ليس له ما أي لا ماذا مجرد بأعناق ومحظة هو لما أسماء الله أعناق محظة ومترادقة يعني تلونه على ذات الوحيدة كل مدرم لا يسمى لله يسمى حديث يسمى سميح يسمى بصير يسمى مقبير مجرد أسماء محظة ومترادقة ومعناق محظة يعني خالصة ليس بأشتفاق علم جادة علم جادة كجفاً ويداق أي نعم الله كجف هذا الكتاب مشتوقنا الكتب طيب كالأحلاق المتراتبات ومعها متراتبات يعني أسناق التعزيزة تدل على ذات واحدة كمان نسميه مثلا رجلا نسميه أكران وعمران وزينة أي نعم ومثلا الحيوانات مثلا ناسد هو أبنطر ايها الاخوه لو عايز تسمع الطب اسماء حتى قارضه مصدره او عقده ضمان ايها الاخوه فسمى القب يسمى الجامد يسمى القب اي لا هو هو شنو واحد المزمر شيء واحد ولله ما ذلح قالوا ذات الله الى اطاع كده قال لا يذل على قطا ولا تستنطح وعند الثلاثنا إنه مثل كل اسم له دجالة الرحمن الرحمن العديد من, من الحب الدنيا من الزمع البطير من البطر الحيث الحياة الفجر من ماء الفجرة وهذه وهؤلاء الصلت الأول الصلت الثاني قالوا عالي بلا علم خبير بلا قدرة وقصير بلا طبح ولا قص إذا كفنا أول جعلوا مجرعا على مقرأ والكثم الثاني يأخذت الأسوى ونقروا اتفاع وضعوا لغتا بالعناد أضعهم بالأعلم وفيهم بلا قدرة أضعهم أضعهم بلا تبحث ولا قدرة يعني أنهم صعب التقريب بين الوزنين يعني كلهم النتيجة مواحدة نفي اتفاعات قاتل أثناء ونفي اتفاعات لكن نقدر نقول بان سبب التخبط من دعاتي وهو ان المعتزله قسمه بماه مال الحق بده الحلم معنى الاقتدار وقالوا علم بلا حلم اديرو بلا قدره نريد بلا ارااده بلا كون قصير بلا قدر ومن هو اغنى اثباتها احدى سبيل المجاز على على ان هذه المجاز وليست على سبيل الحقيقه سموها من ان هذا طوعي مجازي وليس حقيقي فوبين الذي اذكر يتبين الفرق بين النوع بين الطبيب وبين الطبيب المجازي فالله اذا قال الله مجازيا حطها على سبيل التشبيه يعني ما تكون ولا بحر قول انت هذا مجال سأخذنا. المجال. هو قلاءا جبلا. اينا عم تريد في الصمود والقوة. وحقفناهم كالطيف. فعاد على سبيل المجال. طيف الله يخالهم. هو انت اخذت سيفا. لكن على سبيل المجال حينما يثبث المجال. فإذا نستطيع فره اخرى ان نقول. معتزل ابقى يا طائفة دين ايوه وكيف ما تقول لا عملوا مجالس ما الله اثبتوها لكن هي ومنهم من الفتخاض اداه جاثنا اعنا والمحفظه طيبه تمام عليهم بلا اكل بهم بلا قدره بهم بلا عراق جميع بالاتن باقيدن بلا فخر وجعلوها اعلاما محضه لات واحده متراابطه عندي رجلا بكره وديدا وعمرا لعله الآن صرح للقربين الاثنين الله عزور الله قال شيخ الإسلام فأثبت الاسم أثبت الاسم عين الله عبير دون ما تظنهم من الصفات نبوه القدرة نبوه السمع نبوه البصر أبو الصفة المعتزلة يعني قدر قاعدة على النار نبو الزلال الصفات وهنا على شاعره أنها ساعره أثبت الله في الصفات ونفو الباقي. يعني اثبتوا في ان يصير من الصفات. شبه الصفات. وكذا عشر. ونفو الباقي. اعتذل على ربطة واحد. نفي جنع الصفات. نفي جنع الصفات. هذا الشيخ بسعب. فاثبت ليس الظلمات ضمنوا من الصفات. والكلام على فسادة مقالة هؤلاء وضياني تناقضها بطريح المعقول المضابط لصحيح المنظوم مضابط في غير هؤلاء الكلمات هنا الشيخ الإسلام أنحاله على كتب الأخرى مثل من منهاج السنة ومثل موافقة الصريح المعقول لصحيح المنظوم وهذه فصلة بها الشيخ الإسلام وضعها على المعتزلة وهنا فقط يعني ايه ان شاء فقط بالنسبه للسالفه كان للرد والردود فاش قال لك وانا بنياق بناقضها ولا مصدر في غير هذا الكلام وفي ولا قصدي نوقف انا فقط طريقه ما نقول الاول واحد والثاني منها استنا مرات على السيعه ديريه وراحتنا ناخذين النقود المعتدلين. تعال يا معتدلين. تعال يا زمان شريف. تعال يا قاضي عبد الجبار. تعال يا وقل معبار. تعال يا عمرو بن عبيد. أولا الرؤوس المعتدلين. ونقول له انت يعني سأقصت معالك في المعقول. فيقول كيف نقول له لماذا نفيت الطفاة عن الله؟ قال خلصا ان شابه بالله المخلوقات على سنبتهم فنقول له وكيف تثبت أسماع نعم وهي أيضا في نفس الوقت ثابتة للمخلوق فالله سبحانه وتعالى هو المخلوق عليم ورسول الله عنه وظالر الشباب الغلام الخليم وكذلك الكريم مخلوق دمتنيم والجواد يسمى جواد كبير لنا بعض اسرائيل الله يعني يطفل اطلاقنا على المخلوق فاذا انت وقعت ايضا في المشابة اتباتك الهدنى فاذا ان يلزقك ان تثمت اصطفات كما ان تثمت كما ان تثمت أو أن تنفي الجنيع او أن تنفي الجنيع حتى تكون أبعد عن هذا من أقوى الردود علينا وهنا نقول عن تعريف المعتدلة وجهو بتثنيات المعتدلة هو أول من نتمي الاعتزال أول من نعرف الاعتزال هو وزميله عمر بن عبيل هؤلاء رأس المعتزلة وأو وأول معتزلة طيب ولماذا سموا بالمعتزلة فيها رأيان الرأي الأول أن ذلك تولد من فضطة عطرة وهو أن واطل كان من تنميذ الحسن البطلي ولكن كان فيه ظهر به الحراف فالكسر البصري البصري مهي المتلاكب جاءه سائل وانتهى له قال له هناك يعني في حق المرتفف الكبيرة طريق آدم متلاكبان الفريق الأول جرى أن مرتفف الكبيرة كابل ومخلط في النار وهم المرخوات وطريق آخر وهم النار المرجعة يقولون بأن المرتقبة الكبيرة لا تضر مع الإيمان تضر مع الإيمان الإيمان إلا بشيء لا يجد ينقص وأنه لا مع الإيمان مع زيادة. كما لا يضع مع الكبري فقط هذا الزائل يسأل حتى البطري ونريد إلى الإيمان أن تفيدها فإذا تنع ما هو الضوار؟ هذا هو الزوار. تأطرق سيماني حتى نفكر بالجأة. الزارعة الميزة هو واصل منها. وقال انا اقول ان اقتدقى كبيرة ليت مطلقا ولا كافرة. ليت مؤمنة مطلقا ولا كافرة. فكأن الحسن رضب عليه فانا اعتزل الى تارية المسجد نفسه. و يعني استخدم بعض الناس في صراعه يطالب عليهم بذهب الاعتداء استقرا وهو اولا حسد احمد مجال واصل بن عطاء وهذا هو القول اصحابنا كقول الناقر يتعلق لما بمعنة العلماء اهل السنة وسجنهم وقتلهم ويصدر قتلهم جواز قتلهم واخبح للمعتزبات اولة وخلافة اقول الوقائهم وهذا من الله سبحانه وتعالى على السنين وعرض بعض العلماء على رفض المغنب للحق والضرب والتمديد بالقتل وقرد الامحمد و بعض العلماء اضطروا الى التأويل التأويل اللي من الفتنة ومن ال... عين, عين عم في كل وقت وعلم ومخرجا عين عم لكيس لمن السجن والضرط ولكن نصر الله الحق بم حد محمل الذي صمد وطبر على ثلاثة صلفاء المأمون والمعتصم والوافق كل هؤلاء كانوا يعني المعتصم والوافق يعني كانوا ينفذونها رأي المعمون الذي أوصاهم بالترحيص والتحقيق في هذه القضية قضية القول بحل القرآن والسجني كل من يقول بأن القرآن غير مخلوق فماشي على هذا المعتصم اللي هو أخو المعمون والوافق الذي هو أخو المعتصم وجعل الله الثلاث على يديه المتوكل ابن المعتصم الذي جاء معداخه الواتف فيعني فتح الله عليه وعرض الحق انه مضمال الحديث ومقذر محمد السيقن وحكمه في اعدائه فحفى عنهم رحمة الله عليه ورضاه عليه وسمي الى امام اهل السنة وسمي الصديق الثاني لانه نصر الحق نعم. كما قال ابو بكر رضي الله عنه حينما عرض اهل الردة وشبه ابو الصديق رحمة الله على احمد ورضوان الله عليه ورضوان الله على ابي بكرين الصديق قبله. هذا ما تأثر في هذا الدرس. واسأل الله ان ينفعنا وياكم ما سمعنا. الله ما شرحنا. وما سمعتم. وصنفارك وصنفارك وصنفارك والله يا ابو يعني توصل طارق سبحان الله جيت وانا نفسي نبدا التفسير من البدايه بعد الاشاعي والله الله الجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احسن الله واياكم جزاكم الله خيرا نصلنا انفعكم غنونا ببعض الاسئله حفظكم الله نعود كما قلنا أرضي عليك إن شاء الله أو.. لا.. بعض الأسئلة الآن هل تجي لك؟ نعم بعض الأسئلة نوجي لكم بعض الأسئلة الآن إن شاء الله قريب تخلينا طيب ما كلمه أسيح طيب هناك سؤال حفظكم الله آه.. فيما يتعلق بمسئلة الاعتزال لا لا قتل, قتل.. قتل جانين في بطنه الماء طيب هناك سؤالين السؤال الأول متعلق بالدرس والسؤال الآخر خارج الدرس نغتسبهم بيهما كليهما إن شاء الله السؤال الأول الله يبرك فيك السؤال الأول متعلق بالدرس بالنسبة لل... للاعتزال هل يقال إن المعتزلة الذين كانوا في زمن المأمون في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نعلم أن الإمام أحمد كان يقول عنهم جهمية هل يقول عن ابن أبي داود ومن معه أنهم جهمية هل يقال أنهم جهمية في نفس الوقت مغتزلة أم حفظكم الله الجوار حفظكم الله أن علماء الثلاث يتلقون على كل من عطل أصفات بعضها كلها أنه متجح شكرا الله أو في جهنية وقد يقولون عليه جهن ولكنهم عند التفصيل يميزون بين الجهنية من المعتذلة من الأشعارية لأن الجهن صفوان هو صادق على هؤلاء صادق على المعتذلة صادق على المعتذلة متقدم والجهن صفوان هو الذي يعني تبنى نفي صفات الله ولتذلك عن الحمور النضائي الذي هو أول من قال بذلك في الاسلام فروي لي مقال لي فتلقف هذا المقال الجامع الصرافه نُسبت اليه ولذلك حتى لولا ال الرجل صفه واحده فقط فلن تقول عليه انه ذو صفه ايجابيه او سلبيه نعم هو طبعا ده شيء لكن يعني نجد يعني بين الجامية والمعتزله شعره ترى كور الدياميه يا فون الاسماء وكلها نعتبر ان ديته الصفات يعني على سبيل التجاوز هو الشريعه يذكر الاسماء وينصبها ويذكر الصفات وينصب الباقي وبهذا نستطيع ان نميز بين كل الجامية والمعتزله شعرا وفي نفس الوقت اطلق العلماء على كل من يعني ايه نعم صفات كان صفات لله او وصفات بان هو متجبر او فيه جبريه اي عارضه لطيف ايوه نعم هذا فقط يعني نعم يعني كما كان يقول الامام أحمد وغيره من ائمه السلف قال الذي لا تعاليه نعم رجع يعني هو يقدر ما تجبر اي نعم جل جلاله فليماذا ومع هو حق لاجل انه مغرره التعطيل هي ابنته جلاله الجامع الصفه أيوة. لأنه الذي أكبر لأنه الذي استطاع أن وعما وإن كان هو تلقى فرعانا ما يجعله يجرأه أول من قال بنابو تعطيل الصفراتي نعم في الأهم الإسلامية يعني من هذا الله قول العلمة من قال القرآن مخلوق هو جهمي من هذا البعض <تصفيق> ولو كان ما تزليا فهو يعني هو يعني انا ما انا مش عارف شو يعني نعم جاء <تصفيق> مولى الله الصافي هو الصافي واو نرجع انا واهو شيء قصص كبيره نعم شيء في الثاني يقول في سال شيء شي حفظكم الله كانت زوجتي ح... كانت زوجتي حاملا وعندما ذهبت او عندما ذهبت بها إلى الطبيب اكتشف أن هذا يوجد برأسه نياه كثيرة ويجب أن يقوم الطبيب بخرم الرأس بإدخال مشقص قص أو مقص فرج المرأة حتى يخرم الرأس في ذاك الرحمة في ذاك الرحمة فقتلوه بهذا يعني قتلوه يعني أنهم يقتلوا بهذه الطريقة ويحتلون بأنه لو أخرجناه عن طريق عملية التي سمنا بالعملية القيصرية هذه أنه لن يعش كثيرا لن يعش كثيرا دي. حالة ف... حصلة و... هذه الحالة تكررت مرتين مع نفس الأم ان في كل مرة المولود يوجد في هذا الماء الكسيف في الرأس ويقول الأطباء أنه لن يعيش إذا خرج فلذلك يعني يقول يوفي الأطباء بيش فالعلى فعل هذا العلماء يعني فرض أن يخدم على هذا الزل فوالعل فعل هذا قديما قبل أن يكون عنده دراية بهذه الأمور فلما يعني هداه الله إلى المنهج السلفي فبقى يسأل لنا الحكم هذا الفعل الذي حدث له منذ سنوات طويلة لا يجود لا يجود شرط لله وهذا يعني مادة تكوية هذا الجنم الضوح أين أصبح إنسانا وعليه عليه وقد قتب إذن علي أن يتوهي الله وأيضا عليه بيت وغرة عبدا أواما أن يحكي عبدا أواما هذا حكم من الجليل الذي تكون في الحياة لو كان السعال لما وقع في هذا الحرج وفي هذا الإذن وفي هذا المشكلة أين أصى عليه الحمد أن يعالج الموقف طيب يعني هل يقال إنه نعم مع الاستغمار والتوبة شب الله ولكن يمسى مثلة العبد والعمة أين أصى إذا سامح الأب الأم والأم الأب أين أصى إن شاء الله لأن هم الذين يرثونه أين هم عن أولئة هذا فإذا سامح بعضهم بعضاً في هذا فأنا أرجو إن شاء الله تسقط عنهم الغراب هذه ويبقى علينا التوب والندم لكن لا يقال هذا الحق الطبيب هل يقال إن الطبيب هو الذي تولى عملية القتل لأ الطبيب الأن هو المسؤول الأن هو المسؤول يعني, يعني, يعني لا لو قال لا ما يقصب الطبيب أيوه لكن الطبيب لا. ليس له يعني ليس عليه إدية طبيقاتل الطبيب قاتل الطبيب قاتل نعم محارس الإذن طيب لكن ما تقول الأول ألاب والأم الأمهم معجنه له ببادة أين أم يعني هناك حفظة ببالله حالة يعني حالة ممثلة الآن هذه الأيام سوطة سوطة سوطة. لا ألا أجدنا نكاره هذا مستقبلا وهاليوم من استهتار المدى على مدى ويعرف أنه كان عليه مغرة والله اتفقوا في دعاء بعضهم بعض طيب أهل أهل الله اعادك الله